زينا والزمن والموت توديع وعتاب وان مخفي منازع العمر ما بين رمش وعين بدياري الغروب كانت واليه صاحت من زمان تنطريك يا موت وتربي على جيتك كانت ليالي ريدت منك تجيني الكربلة وما جيت تمنيتك بيعمل رحت فاجل هز المس بيها تمنيتك يومي لراح كافي الهيبتي مرت بعد لي ردت منك تجيني من عبايا والله ترايت على النغر مطويه شلب عمري واشوف في الضغن لما انشار يا أخر يا موت شي فيد العمور من غير والية شي فيد العمور من غير والية ريتك من رجع للخيم موح ريح سيا عاي التوقف على القاع رجلي ريتك من دخلت متكف على يزيد هاي منين نسم عينا شدع لي عاي شرط الصبور عاي شرط صبر يا موت مثل عشرة نفس ومعالق الريح وانا بعمر سابع عام واسماء والدي ضجت بوكي وأنا بعمر سابع عام أسمع والدي غجت بواجي من دفعه على أمي الباب من دفعه على أمي الباب ماتت والقلب عشر نواعية من ذاك الوكي وصواب فاجئ صواب عطلك يا موت من قمت الصلاتي بقامة محني بعد ما شبع قلبي من زماني جروح صارت لك علي جاي اجيت وشوفني بيحا ايجيت وشوفني بيا حال غير النفس قلش ظل بعاد بياي روحي من البدن طلعت وذكر حسيا ما فارق الطريق اقول شلون روحي حسين طلعت من نزيف النحر مدميه اقول شلون روح حسين طلعت من نزيف النحر مدميه اقول شلون روح حسين طلعت من نزيف النحر مدميه näyttiä olla elmaa, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ما ترواب قطرة مياه لشاعر السيد سعيد الصافي